وَجَعللُوا للِلههِ مِماا ذَرَأ مِنَ الْ الحَرتِ وَالْأَنْآامِنَ صبًا فَقالوا هذا لِللَّهِ بِجَعْمِهِم فَقالوا هذا لِللَّهِ بِجَعْمِهِمْ وَهذاَا لِشُرَكَ إِ فَمَا كانَانَ لِشُرَكَائهم فَلَا يَصلِلُوا إى اللَّ فَلَا يَصلِلُوا إى اللهَّهِ وَمَا كانَان لِلَّهِ فَهُو يَصلِلُوا إى شُرَكائهِمْ ساء ما يحكمون